موقع رياض القرآن يق... يق... هذا الإخدار برعاية موقع يا له من دين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توزوس به نفسه.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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور وجاءت كل نفس معها, معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء بَصَرُكَ الْيَوْمَ هَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا وَعَدْتُكَ عَتِيدٌ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ مَكَانُكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَن نَّعِيمٍ مُعْتَدٍ مُّرِيدٌ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 سَيَوَسْقُونَهَا مِنَ الذّاكِرِينَ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُزْدَاقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم شاءون فينا <تصفيق> ولدينا